في حمل من فانفقوا عليهم حتى يضعن حملهم فإن رضعن لكم فآتوهم أجورهم وآتمرو أنكم بما عروف وإن تعسرتم فسترضع له أخرى ليُنفق ذو ساعة من ساعته ومن ويهدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا وكأن من قرية عتت عن أمر رب بها ورسوله فحاسبناها حسابا شديدا وعدبناها عذبا كورا فذاقت وذال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسول ليتسلوا عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا ليخرج الذين آمنوا من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا ندخره جنات تجري من تحتها لنهار خالدين فيها قد أحسن الله له رزقا، الله الذي خلق سبع سماء وَمِنَ الْعَظِيمِ فَلَهُ يتنزل لمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد حاط بكل شيء عِلْمًا